رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ لَمْ تَكُنْ لِمَتْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ خَيْرُ الْمَاكِذِينَ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى İnni mu'twafik ve rafik ilayi ve mu'taher k min al-lazin kafır ve jāl al-lazin tbağk إِلَيْنَا نُرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَأَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا سِتَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ وَأَن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤسّ THEM أجرهم لَلَّهُ لَا يُحِدُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا سَلَعِيسَ الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتدين فمن حاجك فيه من عندما جاءك من العلم تقول تعالى ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي الفن يجعل لعله الله على الكاذبين